ومن ذلك اي ما يتعلق ب صفات الله عز وجل فان هذا معرق ضيق وباب ضيق وكثير من الطلبه اليوم يريدون ان يوسعوا هذا الباب ولا وان لهم ذلك اللهم الا تكسره والكسر معناه الهدم والدمار بعض الطلبه اليوم يتعمق في البحث عن صفات الله عز وجل يتعمق ويثبت ما ليس بلازم مثلاً يقول لك إن خلوفة من الصائم عند الله أطيب من ريح المسك فهل يلزم من ذلك أن الله يشم؟ يبحث عن هذا ولازم أن الله يشم هل يلزم إذا كان يشم أن يكون له أنف؟ لأن الأنف أداة الشم وأمثال ذلك هذا كله غلط لله اصابع كما ثبت بالحديث يقول كم عدد اصابع الله 10 20 اقل اكثر كل هذا من التنطع المحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قال ذلك تحذيرا من التنطع ولان الصحابه اصفى منا قلوبا وااذا واغزر منا علما علما واقوى منا فهما واشد منا حرصا ليسوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك إطلاق ولما قال إن الله لا يمل حتى تملوا هل قالوا يا رسول الله هل الله يمل؟ نعم أجيب لا أي إنسان يقول ذلك نقلات الدليل أنهم قالوا هل, هل, هل الله يمل؟ فسكتوا وعرفوا المراد وهكذا يجب علينا يخباننا في هذه المسألة الضيقة اظن اننا نحاول التعمق في البحث عن صفات الله عز وجل ما جاء انا قبلناه وكفى بنا فخرا وما لم يجيئ الينا سكتنا عنه هذا هو الادب مع الله ورسوله والله اكبر نعم نعم والاجتهاد و... في العلم الشرعي من غيرهم وطاهر حالهم طاهر حالهم انهم يعلمون يعني يسدون بذلك انهم ان شاء الله عز وجل ولا يقولون مثلا تضليل الناس وخلف ولكنهم على غير جادة الموائق الله ترى يعني كيف يتساقط هذه قصورهم ولا, ولا نية على ما ظن ظن على ليت مثلا تضليل الناس ولكنه مضطر هذا لا بد ان يكون احد الامور لا يمكن الا ان يكون احد الامور لانهم لو صدقوا الله لكان خيرا لا تفكر انسان يريد الحق ويبحث عن الحق في مضانه وهو ارتكاب السنه و ولا ولا استدي لهذه لا بد ان يكون في يقدم شيء شيخنا هو هناك قد يكون سبب اخر هو ان يشق منشأ أو في بيته لا يكون ساري بذلك المجتمع لا يعني كل غيره كان مثلا لا توجد كتب دينيه وغيره مثلا وكل علماء ذلك كانت مثلا على عقيده معينه ولم يعرفوا غيرها نعم طيب يمكن يكون هذا ايضا سبب شيء طيب يعتبر بكونهم لم ينتهيئ لهم اي هذه من الناحيه بالحكم عليهم في الاخره لا شك ان يعذبوا كل انسان لم يبلغه الرساله كليه او جزئيه فانه يعذر عند الله عز وجل لكن بشر ان يعلم الله تعالى من نيته انه لو علم بالحق لتبع هذا يقول المراوح اثان الزكاء يقول يعني تنطق فيها فما رايكم انا باين عندي هذا مو باين بعض بعض <تصفيق> نعم. نعم. <تصفيق> لا يوسف نعم انا كنا بكتب بعض استنكم تكليب نعم تكليب بعض يا بعض اي كنا بيننا ان ذلك كنا ان اللي يقوم به هو تشريع قانوني او تصرف نعم بالنسبه لي في ااا نعم اذا احنا بنستمر في كده لو قال احنا قلنا ما نبدا بالاول لكن داك فهم اقتناقه دون ان نبدا لكن فهم وين يا سيدك الى الى الصواب من من يقع العقيده سن فلا نراهم وضب ما شتبهم لبعض عباده فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي إنه فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته لأو ستمائة جناح قد سد الأفق وتمثل جبريل لمضي مبشرا سويا فخاطب فخاطب فخاطبته وخاطبها واتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابه في صوره رجل لا يعرف ولا يراه عليه اثر سفر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فمد ركبته الى ركبتي رف... النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كف... ووضع القياده في يدي وخاطب النبي وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسان إلى أم الدين سبق لنا أن القرآن لا يمكن أن يكون فيه تناقض واستدلنا لذلك بقوله،, بقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا ونبين الآن ان قوله افادات دبره القران تشير الى انه قد يكون في القران ما ظاهره التعارض فيحتاج الى ايش الى تدبر وتامل حتى يتبين انه لا خلاف فيه ولا تناقض اشرنا ك... سابقا ايضا انه لا تناقض في السنه الصحيحه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب من الكذب وكلامهم من التناقض كذلك سبق لنا انه لا تناقض بين بينما جاء في القران وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لان الكل من عند الله حث وشاء وسبقنا ان ان من يدعي التناقض فهو كاذب او صادق فهو كاذب وان من ظن التناقض فذلك لسوء قصته و, و... و... نعم وقلة علمه او سوء قصده بقي ان يقال هل يمكن ان يكون هناك تناقض بين ما جاءت به الشريعه وبين الامر المحسوس اجيب لا لا لا يمكن ابدا لا يمكن أن يكون القرآن أو السنة يدلان على شيء مخالف للمحسوس اطلاق فمثل قال قائل إن القرآن يدل على أن الأرض غير كروية يقوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت مع أن الواقع يشهد بأنها كروية فماذا نعمل؟ أن, أن يصدق ظاهر القرآن وإلى الأرض ان نصدق لواقه نقولات ناخذ اصلا حتى نصدق هذا على هذا لان قوله كيف سقطت يعني لكبرها واتساعها كانها سقف والا فهي لا شكل مدور امر لا يمكن ان ان يختلف فيه اثنان كذلك ايضا لو لو قال لنا قائله ان المطر ينزل من السماء الى السحاب يعني يصب اولا من السماء الى السحاب ثم ينطق لان الله يقول انزل من السماء ما ويقول وفتحنا ابواب السماء بماء من خرز مع ان الواقع يخالف ذلك فالانسان في الطائره فوق السحاب والسحاب تحته يمطر وهو لا يرى ان ماء ينزل على السحاب ثم يخرج السحاب ردادا لا ينظر هذه قلنا اولا لا تناقض لان المراد بالسماء ايش؟ العلو فانزل من السماء الى العلو وعلى هذا فقط اذا هذه قاعده تضاف الى القاعده السابقه وهو انه لا تناقض بين المعلوم حسا والمعلوم شرعا ابدا رقي أن يقال وهل يمكن أن يتناقض المعلوم شرعا بالمعلوم عقلا إن قلتم لا إن قلتم لا فمشكلة إيه إذن لا أول أن نقيد لأن, لأن من الناس من يرى الموهومة معقولا كما فعل أهل التعطيل في صباحة الله عز وجل وفي الأم الآخر قالوا ما ورد من القران في اثبات الله فان ظاهره التمثيل فيجب ان نوول على على قولهم والصحيح ان نحر فاذا العقل لما كان امرا لا يدرك بالمشاهده والنظر لا يمكن ان نقول بانتفاء ذلك لان العقل قد يكون عقلا ايه سقيما وهميا هي ظنون واوهام يظنها صاحبها عقلا طيب فالحمد لله هلا عندنا اربع قواعد مهمه جدا جدا القران ولا يناقض بعضه بعض السنه لا يناقض بعضها بعض والمراد بالسنه التي ثبتت عن الرسول عليه الصلاه والسلام القران والسنه لا تناقض بينهما ثلاث قواعد آه الادله السمعيه لا تعارض الادله الحسيه اذا خمس قواعد الادله الشرعيه لا تناقض الادله العقليه الصريحه ولهذا لشيخ زمتيه 100 كتاب يسمى موافقه صحيح المنقول لصريح المعقول فلا تناقض بين ما صح ما صح به النقل وما كان فيه العقل السريح ثم ننتقل الآن إلى الإيمان بالملائكة وهو الرقم الثاني من أركان الإيمان حسب ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لجبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته فيقول نؤمن بملائكة الله وأنهم عباد مكرمون لا يستقونه بالقول وهم بأمره يعملون ملائكه نعم يقول بملائكه الله اضاف اضاف المؤلف الملائكه الى الله عز وجل فهل في القران اضافه الملائكه الى الله ها اين اي نعم جعلهم عباد الله لكن أضاف الله والله الملائكه ينافس في قول توفته رسلنا وهم لا يرضون عباد مكرمون والمكرم لهم هو الله عز وجل وقد يقيمهم غير الله كما في قوله تعالى هل اتاك حديث ضيبي ابراهيم المكرمين فالملائكه هنا اكرمهم ابراهيم لانهم جاءوا بصوره البشر لا يسبقونهم بالقول يعني انهم لا يتقدمون بين يديه فيقولون ما لا يقول و هذا بالتالي ايضا ولهذا قال وهم بأمره يعملون قولوا بأمره الباء للسببيه وكذلك ايضا للمصاحبه اي يعملون امرا اي يعملون عملا على حسب ما امرهم به ويعملون عملا بسبب أمره فيبادرون بالعمل خلقهم الله تعالى وليس المؤلف بين من أين خلقوا لو قال خلقهم الله من نور لكان جيدا خلق الله ملائكة من النور كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خلقوا من نور فإن قال قائم كيف يخلقون من نور وهم أجسام في جواب على ذلك من وجهي اولا ان كثير من الناس يقول ان النور جسم هذه واحد وثانيا ان نقول ان الله على كل شيء قدير فهو قادر على ان يخلق مما ليس بجسم جسما كما انه قادر على ان يحول ما ليس جسما جسما رايتم الموت يؤتى بيوم القيامه بصوره كبش وينادي اهل النار واهل الجنه هل تعرفون هذا فيا يقول نعم فيذبح بين الجنه والنار فهنا جعل الله تعالى الموت وهو امر معنوي جعله ايش جسما والله على كل شيء قدير بل الاعمال الصالحه على القول بان الذي يوزن هو العمل وهو الصحيح تجعلوا يا مطيعة اجسامكم وتوزن وعلى المسلم اذا اخبر الله ورسوله بشيئا ان يؤمن بدون تشكيك ولا شك وبدون كيف وبدون لما لا تسال عن كيف لان قلت الله تعالى فوق عقلك ولا لما لان حكمه الله فوق ادراكي عليك ايش ان احمد عليك ايش ان تسلم وتقول صدق الله ورسوله طيب إذن، اذا اذا عرض عليه هذا الايراد فالجواب من وجهين الوجه الاول ان من الناس من قال ان النور جسم والثاني ان الله على كل شيء قدير يقدر ان يخلق من لا من لا جسم جسما طيب يقول فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته قاموا باسامهم بالعباده وانقادوا فلم يكن منهم استكبار كما قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يعني لا يسكنون فيتركون ولا يستحسرون فيينقصون يسبحون الليل والنهار لا يفترون الله أكبر الليل هنا ظرف زمان والنهار ما طوفن عليه لم يقل يسبحون في الليل قال يسبحون الليل والنهار إذن تسبيحهم مستمر في كل آن ولحظة ولو كان التسبيح في بعض الآنات قال في الليل والنهار اذا هم يلهمون التسبيح كما نلهم النفس انفاسنا نحن دائما بدون تكلم هم كذلك يسبحون الليل والنهار لا يكترون حجبهم الله عنا فلا نراه والحكم لذلك من, من من وجهين الوجه الاول ان يكون ايماننا بهم ايمانا بالغيب والايمان بالغيب هو الذي ينتحى عليه الانسان الامر الثاني الا ننسى لو كنا نرى الملائكه معنا وعلى اليمين وعلى الشمال قعيد ويحضرون الدروس ويجلسون على ابواب المساجد يوم الجمعه يكتبون الاول فالاول وما اشبه ذلك لربما كانت من هذا ايش قال من سيعد لا سيما في صغار في صغار العقول لهذا كان من الحكمه ان ايش ان حجبه الله عليهم لوجهين الاخر اول هذا واحد قال لنا حج والثاني ان نكون ايمان بهم من الايمان بالغيب والايمان بالغيب هو الذي يحمد عليه الانسان وهو الذي ينفع الانسان هم الايمان في المشاهده لا يحمد عليه الانسان ولا ينتفع بذلك انتفاع ولهذا اذا حضر الموت وامن الانسان بادعوض بالموت لا ينفع هو الايمان لانه مشاهده الان طيب يقول حجبهم الله عنا فلا نراهم وربما كشفهم لبعض عباده ربما هذه للتقليد كشفهم للباب الباب فقد راى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الافق 600 جناح ل ل لملك واحد قد سد الافق كله حتى كان الرسول عليه الصلاه والسلام في غار حراء لما راه ما يرى ما يرى ما يرى ما يرى السماء لا, لا السماء اطلاقا يعني قد حجب السماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاهده من جبريل ويحتمل أن يكون السد الأفق يعني الأفق الشرقية أو الغربية أو الشمالية أو الجنوب لكن ظاهر الأول قد سد الأفق وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا أي تاما تاما البشرية كأنه إنسان تام يقول فخاطبته وخاطبها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 بين جبير ومريم وشاهدته وكانه بشر نعم واتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابه بصوره رجل لا يرى ولا يرى عليه اثر السفر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر كما في علي وعمر رخداب رضى الله عنه وهو مشهور معروف فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بانه جبريل ونؤمن بان للملائكه اعمالا كلفوا بها الاول ايمان بوجوده وكيفيته الثاني اعمالهم فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من انبياءه ورسله وبناء على ذلك فان جبريل اقصد الرسول لان الله تعالى خصه بالوحي الذي هو ابلاء شرعي الى الخلق وشرف العمل يدل على شرف ايش العامل ومنهم ميكائيل الموكل بالبالمطر والنبات ملك واحد موكل بالمطر في اي مكان من الارض وبالنبات في اي مكان من الارض وهو بشر واحد نعم وهو نعم وهو ملك واحد لكن قدره الملائكه لا لا, لا تنسب اليها قدره الـ الـ الـ الناس بل ولا الجن الملك اقوى من الجن واقدر في قصه سليمان ايكم ااتيك بعرش قبل ان ياتيني المسلمين قال عفريت من الجن انا ااتيك به قبل ان تقوم من مقامك وكان له وقت محدد يقوم فيه فقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يغتلك طرف ايهما ابلغ الثاني لا شك يقول فلما رااه فلما اتيك به قبل ان يغت ان يفت الىك ظروف فلما الفت الى الرقيب والتعقيق رااه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي اورد بعض المحات اشكالا على هذا وهو ان المعروف ان الجار مجرور يكون عامله محذوفا تقول زيد في البيت اي مستقر في البيت ولا صح ان تقول مستقر في البيت وهنا قال مستقرا عنده واشابه عن ذلك بان الاستقرار نوعه استقرار عام وهو متعلق بالظرف والجار مجور وهذا لا يذكر واستقرار خاص وهذا لا بد من ذكر فيكون مستقرا عنده يعني رآه وكأنه بقي في هذا المكان مده حتى صار مستقرا في هذا المكان وليس المراد في ذلك الاستقرار العام لأنه لو كان كذلك ما ذكر المتعلق طيب منهم أيضا إسرافيل الموكل بالنفذ في الصور ينفخ والمشور صرافين هذا علي الصادق والسلام وكل بالنفخ في الصور وكله الله تعالى بالنفخ فيه والصور قال العلماء في وصفه انه قرن عظيم واسع سعت يوم ما بين السماء والارض يوم نفخ فيه وتصوروا يا اخوان النافخ ملك وملك قوي والمنفخ فيه ارمي واسع سعة السماء والارض كيف يكون صوته يكون شديدا ولهذا يفسع الناس ويساقون يموتون من شده ما سمع ثم ينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظر طيب ولهذا قال حين الصع هذه واحده والنسور هذه الثانيه ولهذا كان الراجح ان النفخه في الصور بتينات نفخه الصعق وهي نفخه الفزع لكن يفزعون اولا ثم يسعقون والثان نفخه البعث ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الارواح عند الموت ويجل لهذا قول الله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي اوكل وا ما اسمه الاخ اينا اينا ما اسمه ها ايش من اللي اجاك لا تجيبه يا اخ ترى انت ما تجي هنا وثلاثه تجيبه والمصبر غير هنا سؤالي وجهت السؤال لواحد ما حد جي طيب ورد في بعض الاسرائيلات ان اسمه اسرائيل وليس كذلك ولهذا لا يحل لنا ان نسميه اسرائيل لعدم ثبوت ذلك ان معصوم بل نقول كما قال ربنا عز وجل ملك الموت ومنهم ملك الجبال الموكل بها الجبال لها ملك نعم لها ملك كما جاء في الحديث الصحيح هنا رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف بعد أن دعاهم ولم يفق إلا في قرن الثعال لأن أهل الطائف أساءوا معاملتهم إياه استفوا صفير وجعلوا يهتفون بالسخية به وجعل صفهاؤهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام تريد مشغط عن أهل الوجه اما صعب اكثر مما فعله اهل مكه به عند الهجره لم يفق يقول صلى الله عليه وسلم الا في قرن السعائر فاتاه جبريل وسلم عليك وقال هذا ملك الجبال يعني مره بما تشاء فان شئت ان يطبق عليهم الاخشبين فعل, فعل فعل فقال النبي عليه الصلاه والسلام مع هذه الشده العظيمه بل استغني به لعن الله أن يخرج من أصلابه من يعبد الله اللهم صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الاتقام لنفسه إذ لو كان يدعو الاتقام لنفسه لكان هذه فرصة أن تطبق عليه مرخ الشباب ويهنق جميعا لكنه عليه الصلاة والسلام ليس يدعو الناس لنفسه وإنما هو كما أمره ربه ودعوا الى سبيل ربهم بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلوهم بالتي هي احسن ومن هنا ننطلق الى انه يجب على الداعيه ان يشعر نفسه بانه يدعو الى الله لا الى فرض السيطره او اتمام الكلمه او ابراز الغيره لان هذا خطا ادعوا الى سبيل ربك اي وسيله يحصل بها المقصود ولو فيها قضاطه عليك فاعملها اعملها حتى لو شاهدت الرجل يفعل المنكر امامك لكن ترجو ان يصلح فاسقط لان المقصود ليس ان ان تطلب احراس الغيره او ان تنتقم لنفسك المقصود اصلاح هذا الرجل الى دين الله عز وجل لا تكن ممن يدعو الى نفسه بل كن ممن يدعو الى ربه بالحكمه والمواعظ الحسنه حتى لو اضطر حال الى ان تضحك بوجه هذا الفاسق من اجل ادخال السرور عليه واستعداده لقبول ما تقول فافعل لا يضر لقد تنازل النبي عليه الصلاه والسلام عن حق كبير كبير كبير رجاءه الاسلاح وذلك في غزوه الحديبيه اكثركم يعرف ما الذي حصل حصل من جملة الشروط الثقيله ان يرد هذا الذي جاء معتمرا الى بيت الله الحرام يرد عنه بينما لا واجي اعرابي من اقبته الناس شركا ليدخل الى, إلى يعتمر يرد او لا يرد لا يرد هذه غضاضه عظيمه التزم عليه الصلاه والسلام بان لا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم لما قال املى على كاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال له لا ما يمكن ما نعرف الرحمن وش اكتب اكتب اسمك الله قال لا اكتب الرحمن لانه رحمان اجي يا جماعه لا فالاكتب اسمك الله معنا رسول الله من الله عز وجل ان تعالى هو الرحمن لما قال هذا ما يقضى عليه رسول الله قال لا تكتب رسول الله لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولا صدناك أي شاكتب قال اكتب محمد بن عبد الله كتب ولا ما كتب كتب ولكنه قال والله إني لرسول الله وأن كتبتموه حتى لا يفهم مفاهم زوال وصف رسالة له تنازل كم ثالث الصد ومنع الرحمن ومنع رسول الله رابعا من جاء منهم مسلما وجب ان نرده اليه ومن جاء ومن ذهب منا اليهم لا لا يردونه هذا من اثقل ما يكون ومع ذلك قبل الرسول عليه الصلاه والسلام لانهم ابوا ان يجر الصلح الصلح الا على هذا ما فيه تنازل منهم معاندون وقد أقسم عليه الصلاة والسلام حين بركت الناقة ألا يسألوه خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجابهم عليهم وإلا من يستطيع هذا ومن ثم فعل عمر ما فعل فيه نحو هذا الشرط على كل حال المقصود من هذا هو أن الإنسان ينبغي له أن يدعو إلى الله ومن ثم لله داني نفسه انطلاقنا من قول رسول ملك الجبال استئنافهم لان الله ان يخرج من اصلابهم من يعتظ ظهر وهل هذا التوقع والرجاء هل تحقق نعم تحقق خرج من اصلاب هؤلاء من جاهد في سبيل الله وقاتل في سبيل الله وعلا به دين الله عز وجل وهذه مساله مشهوره معكم طيب قال ومنهم مالك خازم النار مالك خازم النار لقول الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكفون مالك هذا في القران الكريم خازم النار فنؤمن بهذا الملك انه مالك يعني ان اسمه مالك وانه خازن هناك ثم قالوا منهم ملائكه الاخر نعم نعم نعم حسنت كنت اظن انكم عالمون بذلك هذا الذي عنده من كتاب قال العلماء انه دع الله باسمه الاعظم فحملت الملائكة عرشق بالقينس إلى أن استقر عند سلنة شكراً لكم في مسألة المسألة, المسألة العقادية إذا, إذا أورد بعض الناس ضعوا الشبه التي قد تريد عليه أو قد يعرفها حتى بغير المكان الذي يدرس فيه ينكر عليه السلام هذا سابقاً ولاحقاً بعض العلماء ويقولون هذا أدعى أن تنتشر هذه الشبهة وأن يكون لها قبول عند بعض الناس وفي نفس الوقت نجد أن الله عز وجل تجعل شبه بعض القفار المشركة مثلاً من, من أهل الكتاب رغم أنه لن يكون موجودين في مكة أو في مدينة أو في مكة خاصة مع الصحابة وقد تكون شبههم غير معروفاً أنهم مع صحابكم وأمنيون منه ورد عليها و مثل ايش؟ مثل ايش؟ مثل ايش؟ مثل اذكر عنه انهم يقولون المسيح رب الله انهم عزيرهم رب الله وعمت عليهم وانهم وقالوا كذا هدت أه وين ذكر هذا؟ وين ذكر هذا؟ أين ذكرت الآية عن مسيح رب الله؟ أو عزيرهم رب الله؟ موجود هذا بطرعان <تصفيق> يا الله في اي صورة هنا؟ في اي صورة؟ مدنية لكن على كل حال نحن نجيب ان لاحظ تعالى ذكر هذا للرسول عليه الصلاه والسلام اي ما يجري من اهل الكتاب ليكون مستعدا له لانه لو قدم المدينه وهو لا يعرف عن احوالهم شيئا باهت فذكر الله تعالى ما, ما ذكر من احوالهم من اجل ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مستعدا لمقابلتهم والمدافع عن الحق انا مشكل السابق اللي قال عنهم اها هذا يعرفونه العرب يمرون بهم وان كنتم تمرون عليهم مستحين وهذه معروفه حتى باشاعات الموضوع ان اصلا الاولاد تترك ايه ان اصلا الاولاد تترك الشبهه المعروفه اشاء الشبهه التي ليست معروفه وليست شائعه تركها افضل لانه قد تلقي الشيطان هذه الشبهه ولو اجبت عنها في قلب الناس في قلوب الناس اما لو اشتهرت او مثل اشتهر من الروبها ويجؤ اليها لا بد ان تذكر نعم ودكر الله عز وجل ان الذي يتوفى الناس هو الله فقال الله يتوفى الانفس حين موت فهذه ثلاثه ايات ثلاث ايات كل واحده تدل على شيء والجمع بينها اما اسناد الوفاه الى الله فهو اسناد الاند الى اهله لان هؤلاء الرسل الذين يقضون الارواح لما يقبضونها بايش باذن الله كما تقول بنى الملك المدينه ما بناه امرت به طيب الله توكل الرسول لانها بامر اضاف الله الوفاه الى ملك الموت لانه الذي يتولى قبض الروح واضافه الى الرسل لانهم ياخذون الارواح بعد ان يقبضها ملك الموت لا يدعوها في في يده طرفه عين ثم يكفنها بالكفن الذي معه نعم في المقال يقول كيف نوفق بين كونهم يظهرون لبعض الناس وبين قولنا انهم من العالم الغيب الاشياء النادره لا تخرم القواعد الثابته الاشياء النادره لا تخرم القواعد الثابته وهذا خلاه عندي هذا والاصل انهم عالم غيب الجن الان هم عالم غيب ولا مشاهد عالم غيب وما دام قد يشاهدون هذه نادة الأصل فيهم أنهم عالم غير شيء النادي لا حكم هذا طيب نقرى لو كفنا عليه ومن هم ملائك موكرون في العجنة ما حذر عقصة ما حذر عقصة يعني طيب ما هو ورثائه ما كان بقراءات العقيده نعم اذا يعذر بمنعه من القراءه هذا الجهل نعم هذا ما قرات يلا بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم ملائكه موكلون بالجنة وبالنار واخذونا موكلون بحفظ بني ادم واخذونا موكلون بكتابه اعمالهم لكل شخص ملائكه عن يميني وعن شمالي قعيد ما ينتظر من قور الا لديه رفيق نذير ولا خلون موكلون بحوار الميت الى باس الانتهاء من تسليمه الى مثواه ياتيه ملكان يسالان عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويغلظ ويغلظ الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومن الملائكه موكلون باهل الجنه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وقد أفضل النبي صلى الله عليه وسلم حين <تصفيق> الفيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعسان يوم الدين من عقيدة الإسلام والجماعة الإيمان بالملائكة مع أن الملائكة عالم غيب لكن هذه فائدة في الإيمان أن يؤمن الإنسان بالغيب كما يؤمن بالمشاهد ونحن ربما نتهم أعيننا وأسماعنا ولكن لا نتهم خبر الله ورسوله فنؤمن بوجود الملائكة كما سبب وبما ثبت من أعمالهم ووضعهم ومن ذلك ملائكة موكلون بالأجنة بالأرحام جاء لذلك حذيفه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث او يرسل اليه الملك فينفخ فيه روح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بني أهل قال الله تعالى له معقبات من بين يديهم من خلفه يحفظونه من أمر الله ومنهم ملائكة موكلون بكتابة أعمالهم لكل شخص ملكان قال الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن نميل وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب هذان ملكان موكلان بحفظ الأعمال أحدهما عن الإيمان الثاني عن الشمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أي مراقب حافظ عتيب حاضر لا يغير عنه وقول ما يلفظ من قول أهل النحو يقولون إن من هنا زائدة زائدة زائدة زائدة ما معنى زائدة زائدة؟ أي زائدة في اللفظ زائدة في المعنى يعني تفيد معنى زائدة عما لو لم تكن موجودة فما هو المعنى الزائد؟ المعنى الزائد التوكيد لأنه لو كانت رقيب الآية ما يلفظ قولا إلا لديه لدل على ذلك أن الرقيب والعكيد حاضر عند كل قول لكن اذا قال من قول صار ابلغ في النفي نظير ذلك قول وتعالى ان تكونوا ما جاءنا ايش من بشير ولا نذير اي ما جاءنا بشير ولا نذير وقول ما ينفذ من قول نكره في ساق النفي مؤكده بمن الزائد الزائد اعرابا التي افادت زياده معنى اذا اي قول فان لديه الرقيب العتيد يكتبها لا يكتب اي قول نقول اما الحسنات فتكتب ولا اشكال وان السيئات فتكتب بلا اشكال وان يا اسمك ابكر وين رحت بيننا وبين افريقيا البحر الاحمر يا ولد